ما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة أصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين أن يتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة اجتمعنا هذا اليوم منكسرين راغبين إلى الله عز وجل لما أصاب البلاد من القحط والجدب وقلة الماطر واحتباس ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه عند هذا البلاء أن يجتمعوا فيصلوا ويذكرون الله عز وجل ويستغفرونه وينيبون إليه ويدعونه ويتضرعون يطلبون من الله تعالى نزول الغيث عند حصول الجذب والقحط فهي سنة قائمة في هذا الدين العظيم إذا حصل الجذب والقحط أن نجتمع نطلب الله تعالى أن يغيث البلاد وينزل المطر على العباد لما في المطر من الخير العظيم والرحمة المصداه من الخالق جل وعلا أيها الأخوة لكن لهذا المطر ولهذا الغيث أسباب حتى ينزل هذا الغيث من السماء بأمر خالقه جل وعلا فلا بد لنا من إقامة الأسباب الله تعالى هو الذي سبب الأسباب وخالق السماوات والأرض هو مدهر السماوات والأرض ومدهر الدهر والناس لا بد لهم من تقوى تقيم إعوجاجهم وترجعهم إلى خالقهم جل وعلا حتى يرضى الله عليه فمن أعظم الأسباب لحصول الخيرات ونزول البركات على الأرض من السماء كثرة المتقين في الأرض إذ تأملنا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما جعلها فرد ولا جماعة دون جماعة إنما ولو أن أهل القرى أي كلهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض المجتمع مسؤول عن بعضه حتى يكثر في المجتمع أهل التقوى وذلك من باب النصح إن الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته المجتمع عليه أن يناصح بعضه بعضا ليكثر أهل التقوى في المجتمع فكثرة أهل التقوى في المجتمع من أسباب نزول الخيرات ودفع البلاءات عن المجتمع ولو أن أهل القرى هذا جمع يفيد هذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ثانيا أن نعظم أمر الدعاء عند البلاء لا يكون رتابة إنما يكون عبادة نعظم أمر الدعاء إلى الله عز وجل إن أصبنا بالبلاء والله يختبر العباد ولهذا قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليس أكرم عند الله تعالى من دعاء العباد له لأن الدعاء شرعة وعباد يتعبد بها الخلق إلى خالقهم عز وجل فهم يدعونه في السراء والضراء وفي كل حال فلنصدق في دعائنا ونجعله دعاء قلب مخلص يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع فيستجيب الله تعالى دعاءهم الأمر الثالث لزوم الاستغفار والتوبة لاحظ في كلام الله تعالى في قصة هود عليه السلام لما جاء إلى قومه ينذرهم عقوبة الله ولما شك القوم القحط والجدب واحتباس المطر قال لهم بالاستغفار والتوبة والإنابة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الاستغفار والتوبة لزوم ذلك من أعظم الأسباب لإزالة البلاءات في المجتمعات فلنكثر من الاستغفار والتوبة عباد الله وخاصة عند البلاء والقحط والجدم نطلب الله تعالى باستغفارنا وتوبتنا وإنابتنا إليه والرجوع إليه أن يسامح وأن يعفو وأن يرفع عنا البلاء الصدقة من الأسباب العظيمة الجالبة للخيرات في الأرض المجتمع يشارك بعضه بعضا في دفع ماذا حاجة الفقير وإعطاء المسكين فهذا من أعظم أسباب نزول الخير على الأرض إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمته غيثه عطاؤه منه فضله قريب ممن يدفع ويعطي ويتصدق من كان بعض السلف إذا استعدوا لصلاة الاستسقاء دفعوا الصدقات والمنافع للناس قبل أن يأتون للصلاة بنيات قد أخلصوا بها لله تعالى فيدفعون الصدقات حسن الظن بالله عز وجل من أعظم الأسباب لجلب المطر من السماء بأمر من الله تعالى وهذه عبادة يتعبد بها الخلق إلى خالقهم جل وعلا يحسنون الظن به مع الرجاء فهم يحسنون الظن بخالقهم مع رجائه سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث إن الله ينظر إليكم أزلين قلقين فيضل يضحك منكم لما يعلم أن فرجكم قريب قالوا أو يضحك الرب منا يا رسول الله أو يضحك الرب يا رسول الله قال نعم قالوا إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا هذا الضحك يليق بجلال الله وعظمته فيصف من صفاته تعالى منزه عن النقائص والعيوب لا مثيل له في الذات والصفة له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار يضحك لا ضحك لا كضحك خلقه فلا يشابه المخلوقين بأي صفة من صفاته. تعالى الله تعالى عن النقائص والعيوب. فهو يضحك لما يرى سبحانه وتعالى من قرب الفرج لعباده. إذا لجأوا إلى أزيلين قالقين يلجؤون إلى الله صادقين يستغفرونه وينيبون إليه يحسنون الظن به مع الرجاء. فنحن أهل الإسلام ينبغي علينا أن نحي. الرجاء في قلوبنا مع ماذا ضعفنا وفقرنا إلى خالقنا جل وعلا ما حسن الظن به سبحانه وتعالى أننا دعوناه واستغفرناه وألبنا إليه وطلبناه واجتمعنا نصلي ونتضرع ونطلبه سبحانه وتعالى الغيث يكون عندنا حسن ظني يقول بعض السلف كنا إذا أتينا لصلاة الاستسقاء قلنا للناس أصلحوا ميازيبكم الميازيب هذه التي في السطوح من أجل نزول المطر وقلنا لهم اعملوا طريقا للماء من أمام أبوابكم قلنا قبل أن نرى السحابة في السماء قال نعم لأننا ذاهبون ندعو الخالق جل وعلا أن ينزل علينا الغيف وهو أرحم الراحمين والنبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن ظنه بالله عز وجل أن أمر الناس أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء حتى البهائم خرجت معهم فما انتهى من دعائه صلى الله عليه وسلم إلا كان السحاب كالترس في السماء فعلينا أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة اللهم إنا نسألك ربنا أنت الله الكريم العظيم لك الحمد دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقي البلاد والعباد اللهم اسقي البلاد والعباد اللهم أغثنا اللهم أغسنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثاً. مغيثا هنيئا مريئا راتعا نافعا غير ضاب تحيي به البلاد تفرح به العباد تجعله بلاغ ومتاع إلى اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرب اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا يا رب العالمين لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم دعوناك, اللهم دعوناك نرجو إجابتك اللهم دعوناك نرجو إجابتك اللهم دعوناك نرجو إجابتك تيبست الأشجار وشهبت الأرض يا رب العالمين وقحطت جبالها وأوديتها اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين